وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ قالقناه من قبل من نار السموم واذا قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من حمئ مسنون فإذا سوَّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين